إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مؤمن له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد من الطبيعي أن الإنسان يحتاج في هذه الحياة إلى بعض المقومات هذا الدين وهذا الدين إنما قام به النبي صلى الله عليه وسلم على أكتاف الرجال يعني إذا أردت أن تقيم بنياناً لابد أن تنظر إلى القواعد ما هي القاعدة؟ وهل القاعدة تتحمل معك أن ترفع عليها سقف أم لا؟ طبيعي بتاع الناس كلها مرضى لما يجيبن بيت ويعمل أساس لينظر أرض طرية الأرض سابتة الأرض المتحركة وده معروف أمر الدنيا أما بالنسبة لأمر الآخرة كان الأمر يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نسوق هذه الأمسلة لنقول بأنك حينما تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تتأسى به إلا عن طريق الصحابة الصحابة هم الأصل لأنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف عنه إلا ما نقل عنهم الصحابة وهم الجيل الأول وهم الجيل الفريد الذي كلما فتشت وجدت بأن هؤلاء الناس عظماء عظماء التاريخ الآخر لا نتكلم على الصحابة كجيل فريد حمل هذا الدين حتى أوصله إليك النهاردة جاعت في بنتك آمن مستريح أي قناة بالجبهة بل يتكلمه لك قال الله قال رسول الله كيف استطاع الصحابة أن يجمعوا هذا الدين وأن يحافظوا على هذه الثروة التي وصلت إليك إنما استطاعوا أن يفعلوا ذلك بالأمانة والنهاردة غالب المسلمين يحتاجون إلى أمانة كيف تكون أميناً مع الله عز وجل لوحده طيب كيف تكونوا أميناً في بيتك كيف تكون أميناً مع جيرانك إذن الأمان داخلة في كل شيء ومن ثم كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يربي هذا في الرجال ما تخيل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي رجل ثم يطلع يعني يخرج بعد ذلك رجل يعني خسيس أو عنده نقص فيه معي كلا ربما يوضع السيف على رخبة أحده ولا يقول إلا الحق تعجب مرعجية جدا من هؤلاء الصحابة ليه لأن ليه؟ الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه, الله عنه. اطلع على قلوب العباد فمقتهم يعني الكلام نه يعني نقاهم صفاهم كنا فاختار ابنه قلب محمد للرسال هذا أطهر قلب على وجه الأرض ثم اختار أصحابه ومن عجيب ما قرأت لما عباس رضي الله عنه والح... والسند موقوف صحيح إن شاء الله قال, قال كان كان أبو بكر وعمر من المهاجرين طب دي ما قال وكان من الأنصار مهاجري قال لك هذا إنما قاله ابن عباس, ابن عباس وفصره كما عند النساء قال, إيه؟ قال في بيعة العقبة فيه. خرج, خرج, خرج النقباء الاثنى عشر ناشر واحد, واحد وكانوا في دار, في دار شرك يعني كانت المدينة في نفسه في دار شرك, شرك. طب لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جاءوا مهاجريين صحابة جاء مهاجرين إذن جامعة أو جامعة الهجرة بين أبو بكر وعمر وبين النقاباء العشر أو الاثنى عشر مفهوم الأمان أخواننا أمر عظيم جدا لأنه يتعلق بالقلب عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي حديثه كما أخرجه المسلم رحمه الله يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ميزة تختلف. تختلف كان دائما وأبدا يراعي امر أصحابه يعني في أي موقف يحتاج إلى وعز وألشاء يعز هكذا المسنع لأن الدين النصيح إذا وجدت أخيك على أمر فمن الأمانة ماذا تصنع معه أن ترشيد قال فمن من يصلح خباءه نستحن بالحط الرواحل ونفعل كذا وكذا وكذا وكذا وإذا بمنادي النمية صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة إيه؟ اجتمعوا, اجتمعوا. انت في حال التعب لك لا الأمر صعب جاء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا وقال إيه؟ إيه؟ قال ما من نبيه نبي قبل, قبل, قبل, قبل, قبل إلا, إلا وجعل الله, الله له على أمته حق, حق. الحق ما هناك من خير إلا دلهم عليه بأي نبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدل الأمة على الخير فحفظهم عليه وما من موقع شر إلا وحذرهم منه طيب هذه الرواية تفسرها رواية أخرى الرواية الأخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم طريق عبادة بن الصامد وخرجت بخاري ماذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايعوني ركز معي عزيزيزيز الا تبيعوني متبايع تبايع. والبيع يا اخواننا ايه انك تيجي تحط ايدك في يد النبي صلى الله عليه وسلم كده وتاخذ عليه العهد والميثاق احنا نقول له ربحني وشبكه العشر هذا لا يجوز لا ينبغي في الاستاد ولكن لو حط ايدك في ايدي كل هذا انما هو ربط وميثاق ليستخلص من القلوب المحبه والصدق والاخلاص لله روايه دوائر اخرى قالت الا تبايعون. رواية عبادة من الصان قالوا على ماذا يا رسول الله نبايعك انظر إلى عظيم البيعة قال على ألا تشرك بالله شيئا طب إيه علاقة الإشراك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من مقام إلا وقام فيه النبي فحضر أو حض على الخير قال لك أن الأمر يختلف ويتعلق بالقلب فحينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله بمعنى إيه؟ قال لك أن تجعل في القلب مع الله عز وجل أحد لابد أن تستخل الظل العبودية والمحبة تكون لله يبه ده هو ده الخير كله أن تكون أمينا مع الله عز وجل وأن تجعل المحبة والصدق في قلبك لله بس. لذلك أن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الشرك طيب شمعنى الشرك؟ قال لك لا؟ لأن الله عز وجل لا يقبل معه غيره طب كيف اصلا تأتي بمخلوق ضعيف ثم تجعله شارك الله عز وجل في كل شيء في المحبة في الألوهية في الربوهية في أي شيء لذلك أن الله عز وجل لا يقبل ذلك مدام الأمر كذلك يبقى لابد للإنسان أن يكون له وقفة مع هذه الأمانة الأمانة إيه الأمانة أن تحمل هذا الدين كما حمله من سبق بس بسط بس بس. وتجعل هذا في قلبك دائما صدق والأمانة قرناء لا ينفكتاني أبدا ممكن يحصل موقف معاك وتحتاج إلى بعض المروبات جائز لكن في أمر الدين تحتاج إلى صدق أبو لبابة بن المنزر رجل يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من النقباء 12 نقيب كان من ضمنهم أبو لبابة بن المنزر يقال رفاعة في رواية هذا الرئيس كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم وقائع عجيب جدا لكن يا أخوان الصحابة كما قلت في بادي الأمر كانت قلوبهم حقيقة مزي قلوبنا النهاردة مع الفارق طبعا انت ممكن تصالي وتعصي هو لا هو لو عصك لا يستطيع أن يتحرك لازم النبي صلى الله عليه وسلم يأختم له على توبتي او على أن يرعي قلبه فيستغفر له هم بتعودوا كذلك ليه لأنهم ليه؟ وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بجوارهم فكان حمل لهم اللي يجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود وما يحتمش به بخاطر طيب أبو لبابا جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على, على الإسلام ورد إلى المدينة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابا إذا رأيتني خرجت فأتني في جاء فبايع ومن عجيب الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة بد فقال من كان ظهروه حاضر فليركم فأراد أبو نباب أن يركب هو أنصاري ولكن كانت العبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المهاجرين للمهاجرين القريش لقريش يعني منهم فيهم زي ما بيقولوا ليه لأنهم بنوا عمهم وهم أموالي لهم أموال ضروري وحل الله عز وجل الغناء معويضاً للمسلمين. ودي ميزاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأم. أبو لبابا ابن المنزر أسرع. أسرع. وجهز فرصة ثم أراد أن يلحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه على رسلك يا أبو. طيب ليه? قال أما ترضى أن تكون خليفتي على المدينة. ما عايزك على المدينة بس. طيب تمنزلها عظيمة جدا. كيف لقى أن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعناء أن يصلي. وأن يكون أميناً على النساء وعلى الأطفال وعلى الصلاة خاصة وعلى كل شيء يبدي منزله من قبة جدا جداً لهذه الصحابة فرجع فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأاه منكسر القل قال يا أبا لبابا والله ما خلفتك عن نقص فيك ولا عين ولكني لا أرى إلا لا يستحق هذا المكان إلا أنت انظر أنت لم حتى يبع بينك وبين واحد مشكلة والأمر يعني حاول أن تتملص منه ولكن بأدب تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم لأنه كان طبيبا للقلوب ممكن أن تجيب عفوية تتكلم معه بشدة وغلظة خمسين فر منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أجد غيرك أمينا على هذا ما فيه, فيه كثير جدا ولكن أراد أن يطيب قلبه طيب فظل أبو لبابا مكان وظهب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ثم عاء وقال يا أبا لبابا إنك من أهل بطر عزيط لعما تلاش خلص وضرب له بسهل يبا دي مناقبة للمشهل مناقبة عظيمة جدا كل هذه طاعات وقربات قدمها الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقع ما تخيله أبو لبابه صحابي لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن ينزلوا على حكمه طبعا كلكم عارفين أن اليهود أهل بوهد وقوم لا عقول له ومن الطرف الجميلة جدا بان كان هناك رجل اعرابي على البحرين اما هو امير المؤمنين على البحرين هذا الرجل الاعرابي كان فيه بعض الذكاء ونادر لما يخرج يا اخواننا من الاعراب بعض الذكاء لذلك يا جماعه بتوع الصحراء دايما تلقوهم قافلين وش في الوش على طول اتفلك كده ليه لان بتبقى صعبه هو جاف والبيئه جافه لكن لما راى في امير المؤمنين أن اليهود كفروا في البحرين قال والله لارميناهم بهذا الرجل اديله الراجل الاعرابي ده ليه لانهم فجمع الأعراب الأعراب جمع اليهود كلك في مكان واحد وقال ما تقولون في عيسى عيسى بن ماريب تقول فيه ايه طبعا من أحبار اليهود وكفير قالوا قتلناه وصلبناه قال قتلتموه قال نعم قال هل دفعتهم الدية دية بتاعتهم فيه قال والله ما دفعناه قال والله لا تخرجوا من هذا المكان حتى تدفعوا الدية فدفعوا الدية فأخذ منهم الدية يعني ده من سبه العقول أصدر طيب. طيب فلما حسرهم طيب. النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم قالوا إيه يا محمد يا لا ننزل يوم. على حكمه هم خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم فننزل أرسل إلينا رجل كان بيننا وبينهما وده عايزينه واحد كده من لعندك كان بنا وبينه في الجاهلية أمه فأرسل إليهم أبو لبابه معروف يقولنا أن الإنسان يعني بعاطفة يمين ممكن إنسان يمين يسفل العاطفة بالعاطفة طبعا أبو لبابا أرسل ليه ذهب إليه وقال يا ما تقول قالوا أشر علينا يا أبا لبابا هي اللي انت شايفه هل ننزل على حكم محمى أو لا ننزل صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنها حكم الله عز وجل فأبو لبابا لما اجتمعك فأرسلوا النساء والأطفال يبكون وتمسكون في الرجل وكل واحد يقول لك يا ابا ويبابا أنا نشيدك الراحم وأنا نشيدك الإسلام وأنا كذا وحسن إلينا وأرفق إلينا طبعاً لما تلاقي واحد دائماً وابد أن لك الكلام ده. لابد أن تنزئ ولكن مع تنزل. الله عز وجل لابد أن لقي وقف يكون لك عندك عملان فقالوا أشر علينا يا أبي نبي خلفه كذا ومشايف وإذا به يقول لهم أتريدون أن تنزلوا على حكمه قالوا نعم عمل لهم كذا الذبح يعني اذا نزلته على حكمه او حكم محمد انما يحكم فيكم بالذبح بالقتل فقالوا لا ننزل على حكم احد وتحصنوا في الحصون طب دي زله ولا مش خان الله عز وجل ورسوله ولكن هي هات الي اهلها هو لما وقعت منه هذه الزلة زلت قلب مزله قدم لان زله القدم يا اخواننا تشبع اما زله القلب لا تشبع كيف تجبر اصلا خنت الله ورسوله أصنع والنبي صلى الله عليه وسلم استأملك على أن تحكم فيهم بما شرع الله عزيه وعطاك الأمان فشعر أبو لبابا قال والله ما شعرت بنفسي إلا وأنا في أخس درجة طب انت من من أهل بك أين قروباتك وطعاتك إن هذه الأمة معطاعة ليه قبل الزنب يعطي وأثناء الزنب يعطي وبعد الزنب يعطي عجيبة شوية جيد طب ليه قال لك كده لابد أن يكون لك طاعات وقربات وأثناء الزم ترجع إلى الملك سبحانه وتعالى يبقى لما تشعر بالزم قلبك ينقص وبعد الزم يدفعك هذا الزم على, على الطاعة تشتهد أكثر, تشتهد أكثر. هذا ما يقع مع ابن باب طيب قال فأسرع إلى بيته ثم جاء بسلسلة من حديث وجاء إلى سارية من سوار المسيء وربط نفسه وقال والله لا أفك نفسي حتى يفكن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل, أو ينزل الله عز وجل عزري تبدأ صعب يا أخوان يعني إن الله عز وجل ينزر إليك طيب الله ينزر إلى جميع البشر ولكن يطلع منك على القلب موجود ولكن ينزل عزرك يعني هذا تحتاج إلى قلوب حية ليه؟ لأن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال وإن من عباد الله من لو أخسم على الله بر صح أو لا؟ طيب إحنا نحن لقوه في هذا الوقت النهاردة. قال لك ما أنت مش هتقسم بجوارع لا تقسم بعمل بقلب القلب إذا صدق فتح عليه كل شيء طيب فجاء فرابط نفسه وما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص عنده حياة وكسر حياه فلم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أول شوف رحمة القلب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أنه وقع من أمره كذا كذا وكذا قال والله لو جاءني واستغفرني لاستغفرت لا له صلى الله عليه وسلم إيه الرحمة أنا. نعم كان رحمة للكافر والمسلم طب هو أصلا لو ما فتحش الباب لأصحابه سيضيق عليهم الأمر ولكن ربي رجال حتى يحملوا هذا الدين أبو لباب أسرع إلى المسجد ورب قال أما وقد ربط نفسه فيفكر الله عز وجل خلاص خلوه بقى حتى يحكم العصا اللي في فمه ثم حاصر اليهود وانتصر عليهم ونزل هذه قصه ولكن ما زال مع ابو ابو لبابه موقف فكانت ابنته تاتي للمسجد وتفك للصلاه واقسم الله يطعم ولا يشرب شيئا حتى يحكم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بال يعني بالمعرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ظل على هذه الحال سته ايام ستة أيام مربوط في المنزل حتى سقط مغشيا عليك والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه ثم نزل بعد ذلك مع صدق هذا الرئيس القرآن يطلب وآخرين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله انتوب عليه. نزلت الآيات في الليل فإذا بأم سلم تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا عزر أبو لبابة طب ما هي العلاقة الذي جعلت هذا الرجل يقول إما أن ينزل الله عزري وإما أن يفقني النبي صلى قال لك لا ما العلاقتلنا في القلب والأمانة أصلا ولما شعر أنه خان الله ورسوله تضرع ودي علامة لأن الإنسان يرأس دائما وأبدا ما يغرقش كسر الطاعات ربما تسقط في زمن وما يغني الزمن لكن تتراقم عليك الزنوب والمعاصر حتى لا تستطيع أن تتحرك تقيده وإذا قياد المسلم يخلنا لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل مع ذنب أبدا لأن القلب وعاء إذا امتلأ بعبادة الله وبحب الله ساعة كل شيء لذلك حتى في القرآن ما فيش يا أيها المسلمون يا أيها الذين أمن ليه؟ لأن الإيمان يفتح القلب ويجعلك أمينا في كل شيء يب إذن أمن هي التي تحرك الإنسان فلما نزل عزره أصرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه أبشر يا أبا لباب فقالت أنه سنة قبل أن يضرب عليه الحجاب قالت أبشر يا أبا البابا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عزره قال, جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء. قال وَاللّهِ لا, لا يفكني إلا النبي صلى الله عليه وسلم مصمم صلت. حتى يتأكد من أن صلت. الله تهم عليه وإن لم يتب عليه أين هذا ربما سكر طب هذه خيالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الجيل الأول كلما تمسكنا بالجيل الأول كلما نجت هذه الأمة في سنايا الحديث حديث الأول حديث عبد الله ابن عمر بن أصقر وإن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وجعل في آخرها بلاء وفتن عفانا الله وإياك ليه؟ لأن كلما تكون قريب من النب كلما تشرب ماء صحيح, صحيح, صحيح, صحيح, صحيح. أضرب لك مثلا لو أنت في مكان مزنم ومعك شمعة وعايز تقرأ ورقة. تقرأ ورقة هتبعد عن الضوء ولا هتختارك هتحاول أنت تختارك ليه كلما اقتربت من منهج النبوة صلى الله عليه وسلم وعلى ومن الصحابة كلما ستحت أن تعبد الله عز وجل على بصيرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه الهجرة أمراها صعب شدة تترك المل والولد والزوجة وكل شيء لكن كيف تهجر في الفتاة كل شيء, كل شيء وتقبل شيء على الله قال لكم هو القلب هو الذي يقبل مش أنت الذي تقبل القلب إذن مضارف هذا الدين على القلوب أختم بوقع البلال رضي الله عنه مع أخي كان يحب مرأة من بني مخزون هذه المرأة او هذه القبيلة لا تعطي خارج القبيلة يعني بيتزوزوا منهم فيهم فأخ بلال دخل عليه وقال يا أخي توسط لي عنده لا أنت مؤزن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أريد المرأة قال أفعلي فما زال يروح عليه حتى ذهب إلى الناس يعني هذا الموقف كلما نقرأ يوقفك على أمور عظيمة جدا الصحابة كان لديهم صدق وكان لديهم أمان حتى في النقح كل شيء لذلك كانت لهم الرفع فلما ذهب بلال مع أخي ودخل على سيد القوم فسلم عليه. وقال يا هذا انظر إلى هذه الكلمات الطيبة قال. قال يا هذا كنا عبيدا, عبيداً فاعتقنا الله عز وجل, وجل. طب دي, وحده. دي وحده. يعني ما جاش قال له أنا مؤزل مؤزل النبي وانت النبي. عارف اني حضرت مع النبي كام غزوه وكذا وكذا وانا جالك اخطب البيت الى <تصفيق> الاصل الاول حتى لا يجبر الرجل على شيء قال كنا عبيدا فاعتقنا الله وكنا ازلاء فرفعنا الله بالاسلام دي ثاني ثم امننا بمحمد واتبعناه وجئناكم خاطبي. خاطبي فإن أعطيتمون فهذا فضل من الله وإن لم تعطون فأجرون على الله في أكثر من كده أخوه مستنى بلال يقول له طيب قتلت من تفعل فنظر الرجل وقال يا بلال جئتنا شافعا ولا ترد ما خلاص انت جئت شافع وتكلمت بكلام يارفع من خسيسة الرجل ولما جئ لها يقول لك ده أنا صاحب النبي من أنت عايز منه تاني لأن لا أصلك ولا فأصلك كما سؤال أسلماء قال أبي الإسلام فهو أنتسب بلاه رضي الله عنه إلى الدين وإلى محمد صلى الله عليه وسلم دي وحده فأخوه بعد مطرق قال يا بلاه ألن تقل لهم عن مواقفك في الإسلام قال اسكت إنما قبلون بصدقنا وأمانتنا معهم بس كل ما تكون صادق وأمين كل ما تكون عليه على طوقا لذلك بلاله هو يحتضر في سقرات الموت تجلس امرأة تقول وَا كَرْبَه خلاص ها يموت وهو يقول وَا فَرْحَتَه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه وما تخيل بلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الأعظم يطرق مؤزنة وهو يقول ايه لا تقول وَا كَرْبَه بل قول وَا فَرْحَتَه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه طبعا للحديث الشيون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإجزاكم الله خيرا وأصلا الله إليك